بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم المقابر, المقابر كلا سوف تعلمون كلا لَنُم تُم كَلا سَوْفَ تُلُم تُم كَلا سَوْفَ تُلُم كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمًا يَقِينًا كَلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمًا يَقِينًا للجافين ثم لا ترونها عينا اليقين ثم لا ترونها عينا اليقين ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم ثم لا It's annoying.